باسم الآب والاب والروح القدس الإله الواحد آمين في سفر الرؤيا في 20 جنب بعض مهمين جدا ربنا بيقول انه يفتح ولا احد يغلق ويغلق ولا أحد يفتح. الآية والآية الثانية بيقول لراعي سفيلة دلفيا ها أنا ذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا ولا يستطيع أحد أن يغلق. احنا نشكر ربنا إنه يجعل أمامنا باب مفتوح. ولا يستطيع أحد أن يغلق الباب المفتوح ده له عناصر كتيرة فمثلا جايز يفتح لك ربنا باب الرزق يفتح لك باب الرزق باب شغل زي ما بيقول الكتاب انه هو يشبع كل حي من رضاه وانه يشرق على الصالحين والطالحين ويمطل على الابراغ والاشرار كل واحد ربنا بيفتح امامه باب للرزق حتى روسيا في فترة الشيوعية كان ربنا فاتح أمامها باب للرزق على الرغم أنها أنكرته في تلك الفترة لكن دايماً ربنا بيفتح هذا الباب أو ربما المطلوب أن ربنا يوسع رزقك عن الأول ويبارك في عملك أو ربنا يفتح لك باب أي مشروع وتنجح فيه أو يفتح لك باب أي وظيفة وتنجح فيها، أو يفتح لك أي منصب المناصب وتنجح فيه فربنا هو اللي بيفتحه مش بس كده بقى الرزق حتى في الولادة يعني في الولادة راحيل زوجة أبيني يعقوب لم تلد يقول الكتاب إن راحيل لم تلد لأن الله كان قد أغلق رحمه برجت أنها بكت وقالت لأبينا عقوب اعطيني أولاده إلا إني أموت فشاخت فيها وقال هل أنا موجع الله وبعدين يجي الكتاب بعد كده يقول وفتح الرب رحم راحيم فولدت لذلك بنقول البنون ميراث من الرب ربنا يغلق أو يفتح نفس الوضع. نقول على أمنا صار زوجة أبينا إبراهيم. ونقول على أليصا بات زوجة زكريا الكاهن لما جه ربنا وفتح رحم هؤلاء جابوا ناسا ممكن نقول ربنا برضو ايضا يفتح بابا للحياة لو اراد يونان النبي كان موجود في بطن الحوت لا امل له في الحياة ممكن يموت في أي لحظة ربنا فتح له باب للحياة فأخرجه الحوت ووصله للحتة اللي هو عيسى ما جرى لهش إذا كان ربنا مديك حياة لا يستطيع أحد أن يقضل عليك أن ربنا هو اللي بيعطي الحياة الله هو الذي يحيي ويميت، فهو إذا فتح لك باب الفياه، ما يجرى لك شحاج، نفس الوضع بالنسبال السلاز فتية القديسين، رموهم في أتون النار، لكن ربنا كان فتح لهم باب الفياه. النار ما أثرجش عليهم لأن ما دام ربنا ماطي حياة مش ممكن أبدا حد يقدر يخافون ربنا دانيال النبي رموه في قبر يسوع لأن ربنا فتح له باب للحياة بيقول دانيال إلهي أرسل ملاكه فسد أفواه الأسود هم الله بيغلق على الأسود وبيفتحه دانيان دي تفكرنا بقصة حدث قديماً عندما أخطأ الإنسان ربنا وضع أحد الكاروبين بسيف من النار على شجرة الحياة عشما فيش حد يأكل منه لأن البشرية كلها كان محكوم عليها بالموت فهنا أخلق الله باب الحياة يقصد به الحياة دائمة لما تم الفداء ربنا أن لهذا له القرون رد سيفك إلى غند تتفتح ينفدها الطريق إلى شجرة الحياة مرة أخرى ولذلك ربنا قال مرة من يغلب فسأعطيها أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط الجنة ترجع للحياة كما كان الفردوس كان مغلق عشان الناس لا يستحقون لما تم الفداء فتح باب الفردوس ودخل فيه الأبرار الراقدين على رجاء ودخل معه الله السلمين الله يغلق ولا أحد يفتح ويفتح ولا أحد يغلق لذلك آية جميلة جدا. قالها القديس يوحنا غايت يقول نظرت وإذا باب مفتوح في السماء نظرت وإذا باب مفتوح في السماء كل ما الأمور تتعقد أمامك على الآخر وتظن أنه لا خلاص تقول نظرت وإذا باب مفتوح في السماء ربنا لا يسمح أبدا إن الناس يفقدون الرجاء أبدا في باب مفتوح في السماء إن كانت الأبواب الأرضية مغلقة نفس الوطن في الضيقات من المتقى خضيقه تذكر انه هناك باب مفتوح في السماء وان الله يفتح ولا يستطيع احد ان يغلق داود وهو شاب صغير بيرعى الغنم هجم دب واسر مين يقدر يخلصه الباب المفتوح في السماء خلصه من الدب ومن الاسر وهو فتى صغير له خبرة أخرى وقف أمام جوليار اللي كان الجيش كله مرتعد منه والملك شاو النفس مرتعد دخل هو لمقابلة جوليار وقال الحرب للرب أنت يا رب تفتح على أحد يخرج واستطاع أن يقضي على دولياد وقع أيضا في إيد شاول الملك وكان ملكا شريرا أراد أن يقتله بكافة الطرق ويوسي عليه حتى أهل بيته لكن لأن الله كان فتح باب لدوود يخرج من هذه الضيقة محدش ادر عليه بولس الرسول لما راح كورنسوس ربنا قال له كلمة عجيبة قال له تكلم ولا تسكت لأن لي شعباً كثيراً في هذه المدينة ولا يستطيع أحد أن يؤذيك ولا يستطيع أحد أن يؤذيك ده بابلوت ربنا يعطيه لمن هم في الضيقة يعقوب كان خايف من أخيه عيسو مرتعد منه وأمه رفقه لك له اهرب إلى أن يهدأ غضب أخيك وفيما هو في الضيقة لا أباد مفتوح في السماء سلم واصل بين السماء والأرض هو نفسه قال ما هذا إلا بيت الله هذا باب السماء وربنا كلمه وقال له ها أنا معك وأحرسك حيث ما تذهب وأردك إلى هذه الأرض ده الباب الذي يفتح في بيك حتى وهو راجع قابله أخوه عيسو ولم يعمل به شيء الباب المفتوح أيضا يذكر عنه أنه ممكن أن ربنا يعطيك نعمة في أعين الآخرين يعطيك نعمة في أعنى الآخرين يوسف ذهب مباعا كعبد إلى فوطفار وأعطاه الرب نعمة في أعين فوطفار فتركوا في بيته والسلموا كل شيء وكان الله ينجح طريقه لبرده جزء من الباب المفتوح ايضا يوسف لما قابل فرعون وهو خارج من السجن راح يقابل فرعون عشان يفصل له الاحلام قال له لا نجد واحد زيك فيه روح الالهة نسلمك ما السردية وكل واحد يسجد ليك واتجله الخاتم بتاعه حطه في أصبعه وواجد نعمة في أعين الملك وصار الثاني في المملكة لأن ربنا جعل له بابا مفتوحا في قصر فرعون استر عندما وجهت بمشكلة عبادة الشعب كله أيام مرض خايد قالت روحت قبل الملك وفي وقت مش من الأوقات الرسمية فلما ظهرت رفع لها أصابه أذن لها بالدخول ووجدت نعمة في عينيه. ففعل لها كل ما تريد ونجهها ونجه شعبها من تلك المؤامرة رعوس أيضا وهي أرملة وجدت نعمة في عيني بوعز وصارت من جب المسيح كذلك أنت جاي تكون في وقت من أوقات عندك انترفيوم مقابلة أساسية بشأن مهم جدا في حياتك بعدين ربنا يديك نعمة في أعين لي قبلوك في الانترفيوم وتخرج مبسوط باب مفتوح بيفتحه ربنا من ضمن الأبواب المفتوحة اللي بيفتحها ربنا باب النجاح ربنا يفتح أمامك باب للنجاح لعاثر الدمشقي أرسله أبونا إبراهيم لكي يختار زوجة لابنه إسحاق ومشار في رخين وإذا بربني يرشده إلى بيت لابان أحد أخر ده أبينا إبراهيم ويرشده للعروس اللي اختارها الإسحاق اللي هي أمنا رفقه وبعدما رضيه دهاله الحب يزموه قال لهم لا تعطلوني والرب قد يسر طريقي لأن أبونا إبراهيم قال له أنت تروح ملاك الرب يرشدك لا تعوقوني والرب قد يسر طريقي نفس الوضع لأبينا يعقوب عندما ذهب لمقابلة خاله لبان ونفس الوضع بالنسبة لأبينا إبراهيم حينما ذهب ليرد سبيبابه ويقابل ملك صادق عشان كده في المزمور الأول يقول توبة للإنسان الذي لم يسلق في مشورة الأشرار وفي طريق القطاع لم يقف وفي مجلس المستاذئين لم يجلس يكون كشجرة مخلوصة على مجال المياه توطي تمرها في حين ورقها لا ينتسر وكل ما يعمله ينجح فيه كل ما يعمله ينجح فيه ده باب من الأبواب المفتوحة قويسة إن كل ما يعمله ينجح فيه لذلك يوسف لما كان في بيت فوزفار كان كل ما يعمله ينجح فيه ده أبواب مفتوحة بس بشرط أنك أنت تسلك في بير يفتح يفتحي في أبواب مفتوحة في الخدمة مثلا في الخدمة زي مثلا في لبس لما ربنا بعت له ملاك يرشده للعربة بتاعة الخاصة الحبشة قال له تقدم ورافق هذه العربة فتح له باب للخدمة وهكذا عمد أول إنسان إثيوبي حبشي في تاريخ الكنيسة المسيحية باب للخدمة كذلك الرؤيا التي ظهرت لبولس الرسول واحد من مخدومي يقول له اغبر إلينا وأعلم فتح له باب للخدمة وراح حكاية الباب المفتوح نذكره أيضا في الجنازات نقول هذه النفس التي اجتمعنا بسببها اليوم افتح لها يا رب باب الرحم افتح لها باب الملكوت، ولتح لها ملائكة النور إلى الحياة افتح لها باب الفردوس كما تفتح الأبواب مفتوحة تطلبها النفس أو نطلبها عن النفس لكي تسر تروح في الراحة الأبدية هناك أيضا باب نطلب أن يكون مفتوحا للارتباط والبدء في حياة زوجية كثير من البنات يصلوا يقولوا افتح لنا يا رب هذا الباب باب الارتباط وكل عريس يجي أعطيني نعمة في عينين نعمة أي في عينين عشان ما يجيش ويمشي يجي ويقعد في الحياة الزوبية عيبة واحد يحصل بينه وبين زكاس والتفاهم تقول يا رب اعطيني باب مفتوح للعتاب والنقاش والكلمة الطيبة بيني وبين باجل ده اعطيني باب مفتوح للصلح ما يزرجنش معي جهد. الأبواب المسطوحة والمغلقة حتى في حياتك الخاصة تقول اخلق يا رب الزغية عن سماع الأباطيل متخليها مش مسطوحة اغلقها لأنك تغلق ولا أحد يفتح تقول من جهة الكلام بار يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي اخنكم عشان ما يكلموش مشكلة غلط لكن تجلقه على طول لا افتح يا رب شفت شفتي فينطق فمي بتسبحتك ادي غلط وفرط ربنا يجعلوا باب مفتوح عليكم جميعا آمين کے عورت کونے